لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّظْلِمِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 إلا آل لوط إن لم نجئهم أجمعين إلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ ذَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْعَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ كَرُون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 عينيك إلى ما متعن به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزل على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشيكين إنا فيناك المستهزئين